فتيت الحق أيه وإلى الله استجيبوا فتيت أنيب وإلى الله استجيبوا إن بشاء الدين قمنا إن بشاء الدين قمنا جاءنا جاءنا النصر القريب, جاءنا النصر القريب أيها الفتيا نسير كان في الله المسير أيها الفتيا نسير كان في الله المسير بشرو في الله حتى يعلم الحال صغير يعلم الحال صغير فتية الحق ستجيب فتيت الحق أيمو وإلى الله استجيب إبشائ الدين قمنا إبشائ الدين قمنا جاءنا النصر القريب جاءنا النصر القريب من سواكم يا شباب إن دهت يوما صراب من سواكم يا شباب هَت يَوْمًا صغار انتم الامال ترجا الغضاب انتم الاسد الغضاب فتية الحق انيبوا الى الله استجيب فتية الحق انيبوا الى الله استجيب ان بشائر الدين قمنا جاءنا النصر القريب أخلصوا لله قلبه وعبدوا الرحيم عهد زاده الرحمن قربا زاده الرحمن قربا في تجل شق أنيبو وإلى الله استجيب وإلى الله استجيبوا إن بشاء الدين قمنا إن بشأن الدين قمنا جاءنا النص والقرية جاء النصر قريب جاء النصر